صعد وضرب يا ساميح وضرب لا ترحم عدو وق صوت بيصيح اضرب وتقدم صعد وضرب يا ساميح وضرب لا ترحم عدو وق بيصيح اضرب صعد وضرب يا ساميح عدو وق صوت بيصيح صعد وضرب يا مدهون بعزيمه صلبه متهون تهون صعد واضرب يا مدهون بعزيمه صلبه ما صعد واضرب يا ساميح وضرب لا ترحم عدوك وتقدم وضرب في الشمال انت يا محط الامال صعدوا في الشمال انت يا محط الامال صعدوا واضرب يا ساميح واضرب لا ترحم وكل الشعب وراك اضرب وتقدم وكل الشعب وراك اضرب وتقدم